في إطار الدعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة بعيدا عن التشدد المذموم الذي ما خطئ علماؤنا ومشايخنا من قبل ومن بعد إلا وأن يردوه وأن ينتقدوه ويبينوا وأن شيئا من مفاسده التي أخرت الدعوة في كثير من البلدان وفي كثير من الأزمان فتوجيهي ونصيحتي لنفسي والإخوان الجزائريين خصوصا والإخوان السلفيين والمسلمين عموما أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يحرصوا شديدا على تطبيقي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فحينئذ تتحقق للأمة قوتها وتثبت لها وحدتها إذ لا توحيد للكلمة إلا على كلمة التوحيد، ولا تقوم كلمة التوحيد بمجرد الأماني. والمنازعات والمناكفات وإنما تقوم على المحبة في الله والأخوة الصادقة في العقيدة الحقة والنصرة الصادقة لكل ألم نبي ورسولا ضمن أصول منهج السلف وقواعده ولم تقم الدعوة السلفية في الجزائر وهي من البلاد التي نفتخر بها ونشتاق لأهلها ونحبهم ونرتضيهم وقل لم تقم الدعوة السلفية إلا على العلم والتعلم والتعليم والتناصح والتناصر في دين الله وأما العنف والشدة والغلوم فكل ذلك والله من معوقات العمل الإسلامي ومن معوقات نشر الدعوه الصحيحه وليس لها من دون الله كاشفه هذه الكلمه جالت في صدري احببت ان اقدمها لاخواني بناء على طلبهم والله الموفق قال عليه الصلاة والسلام لا سبق, لا سبق إلا في ثلاث في خف أو حافر أو نصر فهل يلحق غيرها قال يلحق غيرها مما يشابهها بها الجواب يلحق إذا كان القصد في ذلك التقوي لأن الخف والحافر والنصر كل ذلك كانت من أسباب القوة في المسلمين في العصر الأول فما كان في معناها مما هو من أسباب القوة فلا بأس قول السؤال الثاني ما نصيحتك للإخوة الذين ما زالوا مشتغلين بردود كثيرا حتى أبعدتهم عن التعلم والزياد من العلم نصيحتي لهم أن يكفوا وأن يهتفوا وأن يعلموا أن هذا الانشغال مفسد لهم ولقلوبهم ولأخوتهم وأن ذلك من أسباب في طلب العلم فنحن رأينا وعايشنا مناسا كان, كان اشتغالهم بالردود سبيلا صدهم عن العلم والتعلم والازدياد من العلم بحيث لو جمعتهم على قراءة كتاب أو تلاوة آيات لم يصبروا لأنهم عودوا أنفسهم وتعودوا من أنفسهم قال فلان وقيل في فلان وفلان كذا وفلان كذا نحن لا ننكر الردود ولا نستهين بها، لكننا ننكر أن يكون الرد هو الهدف الأوحد، وهو الطريقة الأكبر والأكثر في مثل دعوتنا المباركة القائمة على العلم والدعوة والعقيدة والمناهج. يقول هل فكرتم أنتم أنتم وغيركم أنتمين الشيفان الفاضل رحمه الله كمشهور ومص مص وغيرهما في زيارة الجزائر وقام كندوات علمية. حقيقة فكرنا لكن نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم على بلاد الجزائر الحبيبة أمنه وإيمانه حتى نأتي يا مطمئنين وللسنة ناصرين وإخواننا مناصرين يقول قدم لنا نصيحة لنا كموظفين في القطاع الحكومي أقول وللأسف أن أكثر اهل القطاع الحكومي لا يتقنون وظائفهم ولا يقومون بواجبهم الملقى على اكتافهم لذلك نصيحتنا لمن هو موظف في القطاع الحكومي ان يتقي الله تعالى في وظيفته وان يؤدي حقها وان الامر يكون فيه إتقان للعمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدكينا. تقول يقول السائل امرأة تسأل هل يجوز لها التكفل لتربية ابن الزنا دون تبنيه وإن كان يجوز هل لها أن تردعها وترضعه أختها ليصبح محرما لها محرما لها ومحرما عليها تقول كل ذلك نعم كل ذلك نعم فلا بأس بل هذا فيه أجر إن شاء الله تعالى يقول لا يخفى عليكم ما يجني بسبب كرة القدم في الجزائر ومصر فما توجيهكم وما حكم متابعة كرة القدم حقيقة أنا أطالع شيئا وأسمع أشياء مما في ذلك حتى اليوم قرأت أن رجلا جزائريا في الجزائر وزوجته مصرية ان زوجته خرجت من بيتها بسبب هذه المباراة وان زوجها اشتكى اشتكاها الى السفارة المصرية اذا كانت كرة القدم ستؤدي الى القطيعة بين الرجل وزوجته والقطيعة بين الشعوب الاسلامية التي همها الوحدة الاسلامية يجب ان يكون ليس همها من يفوز ومن لا يفوز انا اقول لو كانت كره القدم تقوم على اوطيد اواصر الاخوه والمحبه بين الشعوب الاسلاميه فلن هي لكن ان تكون كره القدم سببا في افساد العلاقه بين الشعوب المسلمه واقامه اواصر التعصب بدل من اواصر الاخوه إما بينهم فبئسة ألف مرة يقول هل التزكية شرف في عدالة الرجل أو تزكية في علمه أقول وجود التزكية أفضل لكن يزكي الإنسان علمه والتزامه ومنهجه ف. وجود التزكية افضل لكنها ليست شرطا وإلا فنحن نعرف عشرات ومئات من اهل علم طلاب العلم انتشروا بعلمهم ثم جاءت التزكية لهم ولم تكن التزكية لهم من اول لحظة يقول حكم امتحان الناس بقضايا التبديع بعض اهل العلم يرى أن حكم امتحان الناس بقضايا التبديع محدث ما لا أصل له كشيخنا الشيخ العباد وبعض أهل العلم من حيث الفعل والتطبيق يجعلون امتحان الناس بقضايا التبديع في الصغيرة والكبيرة وفي القليل والكثير وأنا أرى أن هذا خطأ وذاك خطأ والصواب أن امتحان الناس في قضايا التبديع يكون بما ظهرت كلمة أهل السنة فيه وأجمع عليه أما مختلف أهل السنة فيه فلك أن تقيم الحجة على ما أنت فيه من على ما أنت قائم عليه من متراءح حقا لكن لا تمتحن الناس وتبتريهم وتفتنهم بمثل هذا يقول هل مسائل جرح التحديد مسائل الخلاف أقول أكثرها كذلك ومسائل الإجماع في الجرح والتعديل قليلة لذلك لو جعلنا مسائل الجرح والتعديل الخلافية سببا لفترة الناس لما سلم أحد يقول كيف نتعامل مع إمام يظهر بعض البدع هذا التعامل يندغى أن يعلم بالنظر إلى هذا الإمام وإلى موقعه في المسجد وإلى موقع أهل السنة وقوتهم وضعفهم وإلى مدى التأثير وممن هذا التأثير بأهل السنة عليه أم عليه لأهل السنة كل ذلك ينظر قبل التصرف والتعامل مع مثل هذا الإمام لكن بشكل عام أقول حاولوا أن تتلطفوا معه وحاولوا أن تناقشوه وأن تبينوا له وأن تحببوه إلى الحق لعل الله يهديه على إيديكم تقول ضوابط كتابة الإخوة في الأخوات في المنتديات أنا لا أنصح بذلك مطلقا إلا إذا كان ضمن منتديات للأخوات فقط أما التوسع في ذلك فلا أرى يقول هل اطلعتم على رسالة شيخ حاجريس المسمى منهج البال في رسالة التبديع ورد على المخالفين تقول اطلعت عليها وفيها فوائد طيبة لكن اظن انها تحتاج الى مزيد من النقول ومزيد من الضبط لهذه المسألة الدقيقة لذلك هذا النقص جعل بعض الناس يطعنون في الرسالة طعنا كاملا وانا ارى ان الرسالة طيبة والنقص فيها يستكمل ولكن لا يطعن بها كل سائل هل صوت المرأة عورة ليس صوت المرأة عورة إلا إذا تثنت به وخضعت فيه وحينئذ نقول هذا لا يجوز لأنه خرج عن حد الأدم وعن حد الشرع يقول الدراسة في الجامعة المختلفة بالنسبة للأخوات أنا أعتقد أن الجامعة المختلفة ممنوعة سواء بالنسبة للأخوات أو بالنسبة للإخوة فما الذي جعل الحكم تعلقا للأخوات دون الإخوة والواقع أنه اختلاف بينهم وبينهم وهذا ما يفتي به شيخنا والشيخ بن باز والشيخ بن رحمه الله. لكن أحيانا قد يكون لبعض الناس ضرف خاص بمعنى أنه قد يجبر على الدراسة في مثل هذه الجامعة بحيث إذا لم يدرس قد يؤثر ذلك على علاقته مع أهله أو إلى قطيعة رحمه وما أشبه فالأمور تقدر بقدرها كل السائل نحن نعيش في بلد عربي غربي في بلد غربي ولا يمكننا ذبح الأضحى وملعيد لهذا نأخذها عند جزدار مسلم فلا هذا جاء شرعا أم أن العبرة في إزالة الدم في البيت ليست العبرة في إزالة الدم في البيت لو أسال ذكم الدم ووقع الذبح من جزار لا مانع لكن ان يكون هذا الذبح باسمكم لا ان تشتريه شاتا مذبوحة ولكن ان تكون هذه الشاحية وتذبح يوم العيد على اسمكم وبمالكم يقول ما حطنوا البيع في ساحة المسجد مع العلم بوجود مرافق تابعة للمسجد مثل مطخرة وأقسام قرآنية لا يجوز يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رجل يبتعوا في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارب يقول لا يخفى عليكم من ستة الواقع في العالم الإسلامي عامة والجزائر خاصة حول الشيخة بيسحق الحويدي نريد كلمة للغلاة جزاك الله خير وليجود نشط نشط نشططه أنا أقول أخي برك الله فيك ما يجري حول ابن يجري مثله حول غيره ويجب علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا لا مانع أن ننتقد الشيخ ابن إسحاق وأن تخطئوه وأن تحذروا مما قد يكون زل فيه لكن أن تهدروا ما عنده من الحق لموقعته من الخطأ وصوابه أكثر فلا وألف لا الشيخ ابو اسحاق عندنا سلفي في عقيدة ومنهجه مع وجهود بعض الملاحظات التي لا يخلو منها إنسان وقد نوصح ببعضها ورجع عن, عن هذا البعض الذي ظهر له فيه الصواب يقول ما حكم فتح, فتح مقهى للإنترنت خلد كان هذا المقهى منضبطا بحيث لا يدخله إلا المنتزمون ولا يعرض إلا الأشياء المباحة ويكون بعيدا عن المعازف والدخان وما أشبه، فهذا جائز وإن كنت أرى أن هذا أقرب إلى المستحيل. يقول هل صحيح أن النقاب عادة وليس بعبادة؟ هذا غير صحيح بل النقاب عبادة، بل هو الأصل وإن اختلف العلماء في حكمه فأكثر العلماء على أنه مستحب وسنة موكدة وبعضهم ذهب إلى الوجوب. لكن لم يقل أحد من العلم أنه عاد. الا بعض المعاصرين من خالف الحق وخالف السنة يقول نصيحة للمغتربين نصيحة للمغتربين أن يحرصوا على أنفسهم على أولادهم بعد أن فاتهم الحرص على أنفسهم وليقدروا أن ولدهم أو أن حفيدهم سيكون منقطع الصلة ببلده وبدينه وب. أهله فعليه أن يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا على إصلاح ذريته من بعده وأنا في نظري أن هذا لا يكون إلا بصعوبة بالغة جدا في بلاد الغرب وأما إذا أراد اليسر فليرجع بهم إلى بلاد المسلمين ليسمعوا الأذان ويعرفوا الإسلام ويطبقوا الأحكام وامراه مرضت في شهر رمضان وتوفيت هل تطعم عنها اهلها نقول لا لا الا اذا كان آآ يعني الا اذا كان القصد آآ الاطعام عن الايام التي مرضت فيها فنحن نقول حتى هذا لا دليل عليه وحديث من من كان من ماتوا عليه صوم صام عنه وليه هذا يحمل على صيام النذر كما هو الراجح. يقول ايضا كان عندها قضاء في مرمضان وتفيت قبل ان تقضيه ما هو الاولى وتوفي قبل ان تقضيه نفس الجواب اذا كان هذا من تقصير فصل الله لنا يغفر لنا ولكم ونها واذا كان عن غير تقصير وعن عذر فنرجو الله تعالى ان يكون ذلك معفوا عنه يقول ما هو الأولى العقد المدني يعمل شرعي لا شك أن العقد المدني الموافق للعقد الشرعي والموثق له هو الأولى على أنني أحتاج إلى معرفة ما المقصود بالعقد المدني إذا قصد به التوثيق للحكم للعقد الشرعي فنيئمه يقول حكم إفرادي ومجمع ومصيام إذا صادف يوم عرفا لا مانع أبدا وأما إذا كان صادف السك هذا الذي لا يجوز. <تصفيق> يقول ما رأيكم في اخذ رواية القرآن عن طريق النت اي يجيز مجاز بالمسجر انا لا ارى ذلك وهذا في الحقيقة قد يكون محقا لبركة العلم وبركة الرواية والقراء والقراءة نعم يسأل الثالي يقول هل تعرفون الشيخ مختار طباوي أنا لا أعرفه شخصيا وإنما أقرأ مقالاته وبيننا وبينه بعض مراسلات بالهاتف ولم لم نرى منه إلا خيرا ونسى الله أن يزيده قضلا وذرا تقول ما حكم لا يفي بالنذر لا شك أنه آثم لأن الله عز وجل عندما ذكر المؤمنين وصفاتهم طيب المباركة قال يكون بالنذر يقول ايهما الاولى الحج من الزواج في وقتنا هذا من صبر على الزواج فالحج اولى ومن خشي على نفسه العنت لعدم الزواج فالزواج اولى يقول هل يجوز وضع المسك للمرأة قبل تكفينها لا يجوز وما خرمت منه وما خرمت منه في الحياة تحرم عليها في الموت كل ممكن أن تمتعنا ببعض الحديث عن شيخ الألباني فنحن نحب الحديث عنه الكلام عن الشيخ الألباني الحقيقة كلام طويل ذو شعب وذيول كثيرة ويدفي أن تعلم أن الشيخ الألباني رجل عصابي بمعنى أنه أقام علمه بنفسه لم تؤيده دولة ولا جماعة ولا حزب ولا حركة وإنما إخلاصه لله ولا نزكيه على الله كانت سبب في ذلك وأعظم ما يميزه كرسه وجلده وصبره تغمده الله برحمته. يقول هل يشترط توجيه الميت القبله قبل غسله او قبل غسله? لا يشترط. وعندما راى رأى بعض التابعين احدا قد وجه للقبلة في عند الاحتضار انكر ذلك. انما التوجيه يقول ما حكم القبض بعد الركوع مسألة خلافيه وطبع كتاب قريبا لشيخ رسان اسمه شرح العمده فذكر فيه عدم سنية القبض بعد الركوع معك. وهذا هو أرجع يقول هل لكم بزيارتنا في الجزائر أقول الحقيقه أنني أطمع بهذا جدا وأحب هذا جدا واسأل الله أن يسر ان يسير اسبابها امرة افترت أفطر في رمضان لانها كانت حاملة لانها كانت حاملا ولم تطط السيام ثم اطعمت عن بعض الايام واخرمت عن بعض الاخر مقدا ما حكم هذا العمل الحامل والمرضع تطعم ولا ولا تقضي ولا يجوز أن تخرج هذا الإطعام نقدا وإنما تخرجه طعاما يقول هل قول الحاكم في المسائل الخلافية يفصل في الأمور؟ نقول نعم إذا كانت هذه المسائل متعلقة بالدولة وبالنظام العام أما في مسائل الخلاف المطهية فأليس للحاكم بذلك صلة أو تأثير إلا بما له صلة في النظام العام للدولة تقول هل يجوز ان ازوج ابنتي لشاب لا يصلي اما من حيث صحة العقد فلا ارى ان العقد باطل ولكني لا انصح ابدا ان يزوج ذلك الصلاة تقول كيف اتعامل مع امام ينتمي لجماعة الاخران ولكن عنده سطوة انا اقول احذره وحاذر من افعاله ومن سطوته فانه سيؤذيك إذا واجهته وصادمته وإذا استطعت أن تتلطف معه في المصيحة فافعل يقول ما حكم منع الزوج زوجته من الدهاب للأعراس وخاصة أنها تشتمل على منكرات من أذان وطرب والمجون وحيانا يكفي الرقص بين النساء الرقص بين النساء نحن لا نحرمه إذا كان ليس ماجناً وليس فيه كشف للعورات أما لغالي والطرب فهذا المنكر فأنا أقول إذا منع الرجل زوجته من عرس مثل في فيه مثل هذه المنكرات فجزاه الله خيرا ويجب على الزوجة أن تشكره أما إذا منعها من عرص ليس فيه هذه المنكرات فالأصل, فالأصل أن لا يمنعها والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لآكل يقول حكم الزغروده والتصفيق للنساء في العرس لا رمانع من ذلك اذا كان هذا في النساء بينهن دون ان يسمع ذلك الرجال يقول الاناشيد هل فيها مباحات مثل اناشيد عفاسي ليس في القضيه اناشيد عفاسي او غير عفاسي ولكن الاناشيد اذا كانت يعني تدل على معان جيدة وايجابيه وطيبة ولم يكن فيه معازف ولا ذفوف ولم تكن آخذة للوقت كله ولم تكن مشابهة لإرحانها الفسار فهذا يجوز فإذا اختل شرط هذه الشروط فلا تجوز يقول إذا, إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فعلى المأموم القيام بها عليه اتباع الإمام نقول يقوم بها لأنها جلسة خفيفة لا تعارض اتباع الإمام حكم صلاة التسابيح عندي انها سنة مستحبة والحديث في ذلك حسن وقال جماهير العلماء على تحسين حديثها يقول هل لكم بحث دروس الشيخ فركوس في قناة الاخر اولا قناة الاخر رئيس بقناتنا ولا نملك منها شيئا لكن لنا صلة ببعض القائمين عليها ودروس الشيخ فركوس مما يحرص عليها وان شاء الله اذا وجدت دروس صوتية فسنحاول تشجيع إفوالنا في القناة لنشرها ومثها وإذا وجدت دروس بالصوت والصورة هذا أفضل بالنسبة للقنوات الفضائية يقول أريد أن أتخلص من التدخين ولكن الله المستعان ممكن أن تدعو لنا أدعو لك بشرط أن تمسك علبة السجائر وترميها الآن تحت قدمك نعم الآن ولا تتأخر فانا اذكر لك امرا والد زوجتي زارني قبل ثمانية اشهر فوهو يصعد الدرج قعد فانسك علبة السجائر ووضعها تحت قدمه قال والله لا اشرب سجائر بعد هذه اللحظة وقد مات في ليلتها نحن ندعو الله لك ان تتخلص من التدخين ليس فقط بالدعاء ولكن بالفعل وندعو الله لك ان يطيل عمرك وان يحب أن يختم بالصالحات اعمالك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وثبتنا الله وإياكم على الحق والهدى وإلى لقاء آخر إن شاء الله نسأل الله أن يبارك في جهودنا وجهودكم أن يكرمنا بحسن الكتام والوفاة على الإيمان والسلام عليكم